أصعب إحساس في الدنيا لما تحس بظلم وقر وانت يعيني وحيد في الدنيا ملكش حد ملكش ضهر أصعب إحساس في الدنيا لما تحس بظلم وكر وانت عيني وحيد في الدنيا ملكش حد ملكش ضهر ويوم تيجي تتكلم ما حدش tur tahlu huwa awwal wahid